أظهر الأقوال في الأحزاب المذكورة في هذه الآية أنهم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شأن عيسى فقالت طائفه هو ابن زنا وقال الطائفة هو ابن الله وقال الطائفة هو الله وقال الطائفة هو إله مع الله ثم إن الله توعد الذين كفروا منهم بالويل لهم من شهود يوم القيامة وذلك يشمل من كفر بالتفريط في عيسى كالذي قال إنه ابن زنا ومن كفر بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه وقوله ويل كلمة عذاب فهو مصدر لا فعل له من لفظه وسوغ الابتداء به وهو نكره كونه في معنى الدعاء والظاهر أن المشهد في الآية مصدر ميمي أي فويل لهم من شهود ذلك اليوم أي حضوره لما سيلاقونه فيه من العذاب خلافا لمن زعم أن المشهد في الآية اسم مكان أي فويل لهم من ذلك المكان الذي يشهدون فيه تلك الأهوال والعذاب والأول هو الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة الزخرف في قوله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم وما أشار إليه في الآيتين من أن الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه لم يعاجلهم بالعذاب وأنه يؤخر عذابهم إلى الوقت المحدد لذلك أشار له في مواضع أخر كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود وقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته. وهم لا يشعرون وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه ولكنه لا يهمله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وقال تعالى وكاي من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فاختلف الأحزاب من بينهم قال أبو حيان في البحر ومعنى قوله من بينهم أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين انتهى محل الغرض منه قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين قوله تعالى أسمع بهم وأبصر صيغه تعجب ومعنى الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها الرسل سمعا وإبصارا عجيبين وأنهم في دار الدنيا في ضلال وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرون وهذا الذي بينه تعالى في هذه الآية الكريمة بينه في مواضع أخر كقوله في سمعهم وإبصارهم يوم القيامة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وكقوله في غفلتهم في الدنيا وعدم إبصارهم وسمعهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون وقوله مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمير الآية والمراد بالأعمى والأصم الكفار والآيات بمثل هذا كثيرة واعلم أن صيغة التعجب إذا كانت على وزن أفعل به فهي فعل عند الجمهور وأكثرهم يقولون إنه فعل ماض جاء على صورة الأمر وبعضهم يقول إنه فعل أمر لإنشاء التعجب وهو الظاهر من الصيغة ويؤيده دخول نون التوكيد عليه كقول الشاعر ومستبدل من بعد غضبى صريمه فاحر به من طول فقر واحريا لان الالف في قوله واحريا مبدله من نون التوكيد الخفيفه على حد قوله في الخلاصه وابدلنها بعد فتح الفا وقفا كما تقول في قفا قفا والجمهور ايضا على ان صيغه التعجب الاخرى التي هي ما افعله فعل ماض خلافا لجماعة من الكوفيين في قولهم إن هسب بدليل تصغيرها في قول العرجي يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤلاء كن الضال والسمر قالوا والتصغير لا يكون إلا في الأسماء وأجاب من خالفهم بأن تصغيرها في البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس عليه قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الحسرة أشد الندم والتلهف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه والإنذار الإعلام المقترن بتهديد أي أنذر الناس يوم القيامة وقيل له يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الآية وقوله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر كقوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الآية وقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الآية وقوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة وهم في غفلة أي في غفلة الدنيا معرضون عن الآخرة وجملة وهم في غفلة حالية والعامل فيها أنذرهم أي أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين خلافا لمن قال إن العامل في الجملة الحالية قوله قبل هذا في ضلال مبين وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن المراد بقوله هنا إذ قضي الأمر أي ذبح الموت قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب قوله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة حدثنا عمر بن حفص بن غياث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 وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة الدنيا وهم لا يؤمنون انتهى من صحيح البخاري والحديث مشهور متفق عليه وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد ذكره ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله إذ قضي الأمر أي ذبح الموت وفي معناه أقوال أخر غير هذا تركناها لدلالة الحديث الصحيح على المعنى الذي ذكرنا أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وآمل أن يتجدد لنا ولكم اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته